أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يأتُونَ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أو أثارة, أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ من يَدْعُو مِنْ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 وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قل ما كنت بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبطونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَاءَ قَوْلُهُمْ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً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 ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدّه حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك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 أن أخرج وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهِ وَإِلَكَ آمِنٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا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 ولكل درجات مما عَمِلُوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي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 تدمر كل شيء بأمر رَبِّهَا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكنا لا كن فيه وجعلنا لهم سمع وابصار وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم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 إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى والوا الى قومهم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 دونه اولياء اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان إِنَاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَبْ خَلْقِهِ النَّبِيُّ قَادِرٌ عَلَى أَن يُحِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يُهْلَكُ إلا القوم الفاسقون؟